قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لن أكل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنون قال لن أكل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنون قال رجيم قال فاقرد منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يبعثون قال رب إلى يوم يبعثون قال رد كيف انبر لي لا يوم يبعثون قال ف انك من المنذرين قال ت انك نبي منذر يوم وقتل المعينون لَيُمِّي وَخُفِيَ مَعِينُ قَالَ رَبِّ بِمَا أغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قال لَئِنْ زَيَّنَّا لَهُمْ أَرْضًا وَلَمْ نُيَسِّرْ لَهُمْ الْمَعِيشَةَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ قُلْ قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إن عبادي ليس لك عليهم جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكل باب بكل دار منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون بسلام آمنين بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غلل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غلل إخوانا على سرر متقابلين سُهُم فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ لَا يَمُتُّونَ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّ عِبَادِي نبّئ عبادي أن في أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وأن عذابي هو العذاب الأليم وَمَعَ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ